ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيب اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا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 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ وأنزلنا من السماء khalqullah فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله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 Yä bunnäyä laa tushirik billähi, inna الشirikä laa thulmun arvim. Wawassayna ala wafisaluhu An iskurr lii wa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 يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغطض من صوتك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 الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم إلى عذاب غليظ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 الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده والبحر يمده من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا باثكم الا كنفسا واحده ان الله سميع بصير Alam tara anna Allaha yulijul layla fi nnahari wa yulijanha rafal layl wa sakhkhara sh-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajal musamma wa anna Allaha بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَنْكَسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ